وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم تحزناً Fainna firaq al-hibb adha al-muscai bi muscai bi muscai bi, wakala mahu al-ajjar wal Alhamdulillah al-masyaib al-masyaib al-masyaib, wa agbuntilka من عجائبِه عجائبِه عجائبِه عجائبِه عجائبِه عجائبِه وشقَّله جبريلُ باطنَ صدرِه لغسلِ سوادٍ بالسواد إلى زبيبِ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 بَلِ الَّذِينَ ايْكُلُ مُجَادِلٍ خَصِيمٌ تَمَادَى فِي مِرَاءِ الْمَطَالِبِ بَرَأْتُ اسْلُومِي وَعَجُزُ مَالِكُمْ بَلْ رَأَيْتُ أَقْوَالًا خلق أسماء مدحة تبين ما أعطى له من المناقب رؤوف رحيم أحمد ومحمد مقافا ومفضال يسمى بعاقب Wakil kambuh langgar, al-ajr, أنتم جاهلياتاً يقود ببحر زاخر من كتائب يقوم لدفع البأس أسرع قومي بجيش من الأبطال غر السلهيبي أشداء يوم البأس من كل باسل ومن كل قرن بالسنة لاعب لاعب لاعب توارث قداما ونبلا وجرأة نفوسه من أمهات النجائب وكلمه الأحجار والعرض والحصى بيلاي بيلاي بيلاي وحن لو الجمهور القديم تحزننا تحزننا اين ذا الحب ان